I47, oh, BOOK 2 Štiri in štiri deset Arba'atun arba'un Arba'a v arba'un Iti izvečer van Al khuružu masaan Al masaan Je tukaj kakšna diskoteka? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ كلوب هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ يتوكاي هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Kaj nocoj predvajajo v gledališču? film masrah mese el jam Me fi el mesrah, masa el jom kaj je nocoj na sporedu v kinu Me v južadu fisinima mese el jam Me v južeed cinema, masa el elm. كاي دانيس فيتير <تصفيق> ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم اليسا شيدوبي فستوبنيتسه هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح هل ما توجد تذاكر للمسرح أليس الشدوبي هل ما توجد تذاكر للسينما هل ما توجد تذاكر للسينما أليس الشدوبي في هل ما زالت تذاكر لمباراه كره القدم هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم رات بسيو چسط زادي را بسلة چ زادي أريد أن أجلس تمام في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف رد بصديو نكسرديني را بسلة نكسرديني أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Urid en ežlos, fi mekan, ma fi al was Rad bi sedel čisto spredaj. Rada bi sedela čisto spredaj. Uridu en ežli tamaman, fi amam. Urid en ežlos, tamaman, fi al amam. Mi lahko kaj priporočite? بماذا يمكن أن تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني متى يبدا العرض متى يبدا العرض miłhko przepiskrbite هل يمكنك تدبير تذكره لي هل يمكنك تدبير تذكره لي يتوكاي فبليجيني كاكشنو هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا يتوكاي فبليجيني كاكشنو هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا